اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عیم صاد ذکر رحمت ربک عبدهن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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جذعنا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 فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا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 يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتى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 فَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدَعُوا رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ مُنْجِيًّا وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخًا هَارُونَ نَبِيًّا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 ويقول الإنسان أذا مات لا سوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقنا من قبل ولم يك شيئا فربك لنا شرناهم والشياطين ثم لنا خبرناهم حول جهنم جثيا ثم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 مَلْعَاب وَهُمْ مَسَاءَت فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدوا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا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 واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون لإبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعود لهم عدا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 لقد أَحْصَى مُعْدَهُم مَعْدَى وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ مُدَّةً فَإِنَّمَا يَسْرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُفَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْمُدَّةِ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 الرحمن على العرش استوى لما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنهم يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى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 فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها واه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكى عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآلب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى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 ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما ينحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة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 قال رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَغَى قال لَا تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَال قال إلمها عند ربي في كتاب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ما فأخرجنا به أزواج فأخرجنا به نبات شتى، كلوا ورعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لولن.